هاتريك سيسجل سيسجل سيسجل سيسجل بطريقه بطريق الله يا الله في شوط هاتريك في شوط كم لك من هاتريك كم سنشلته من سوبر هاتريك ماها التاريخ. الان وقت كلام في 22 سنة كنا مختلفين. في 22 سنة لم هكن مثل ليو ميسي. في 22 عام لم هكن مثله. انه رهيب. انه الخطير. انه المثير.